ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يئتنئن فضل منكم والسعه ان يؤتوا للقربه والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفو وليصفحوا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 يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ وفِيهم اللَّهُ دِينَهُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُنَّ أَنَّ بَاللَّهِ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِالطَّيِّبَاتِ هُلَاءِكَ مُبَرَّرُونَ مِنْ يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون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 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعونتهن أو آبائهن أو آباء بعونتهن أو آباء بعونتهن أو, أو أبناء بعونتهن أو إخوانهن, أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما منكت أيمانهن أو التابعين غيره للإذبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد اكراههن غفور رحيم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 المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمس نار نور على نور